أَْ كَ صَيبٍ مِن السماءِ فِيه ظُلماتاتُ وَرَعْدُ وَبَرطَُ جعللونَ أَصَابِعهُم فِي آذَانِهِم مِن الصَّواعِطِ حَذَرَ الْ المَوود واللَّهُ مُحيطُم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 قالوا هذا الذي رزِقناَا مِنْ قَبْنُ وَأتُ بِهِ مُتَشَابِه وَلَهُم فِيهَا أَزواجُ مُطَهرَةُ وَهُم فِيهَا خَالِدُون إِ اللهَّه لا يَسْتَح أَ يَبْرِبَ مَثَلََّا بَعُبَتََا فَمَا فَووقَهَا فَأََّا الذينَ آممَنُوا فَيعمونَأَهُ الْ الحَقُّ مِ الرضِهِم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 Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawaa ila as-samaa'i fa sawwa O į kalil mele, į فِي inni gerilu, filarudai, kalifatemu, فِيهَا ete يُفْسِدُ fija, meju, fsidu, fija, o بِحَمْدِكَ sabbi, hobi, hamdika,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 قَالَ يَا آدَمُ أَ بِهُ بِأَسمائِهِم فَلَمَّ أَم بَأهُم بِأسمائِهِمْ قَالَ أَلَم أَقُلَكُمْ قَالَ أَلَم أَقُللَكُمْ إِي أَلَمُ وَيبَ السَّماواتِ والالْأَبضِ وَلَمُ ماَا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 فَأَزَلهُمَ الشَّيطانوا عَْهَا فَأخْرَجَهُماَا مَِّا كََ فِيهِ وَقُلْ النَهْبطُ بعدْضُكُمْ لِبععْضٍ عَدُ وَلَكُمْ فِي الأررضِ مستُسْتَقَُّ وَمَتَع إ حين فتَلَقاَّ آدمَمُ مِ الرَبِّهِ كَلماتاتٍ فَتَابَ عَلَيْ إهُ هو التووَّابُ الرحيِيم.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 Kvotatų jaumala taġġi zinaf sunan, nafsin, xaj, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ بَلَى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 بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ على مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ على غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 Walamma jaa'ahum rasoolun min 'indillaahi musaddiqan lima ma'ahum nabada farīqun min alladheena ootul kitaaba kitaaballaahi wa raa'aw ahwarahum ka'annahum laa ya'lamoon wattaba'oo ma tatlu ash-shayaaṭīnu 'alaa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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خَيْرٍ تجدوه عند الله إن الله بِمَا تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا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 وَقالة الهُود ليسة النَّصَار على شَيْء وَقالَالَة النَّصَارلَة اليَهود على شَيْء وَهُم يْلونَ الكتاب كَذَلِلكَ قالَا الذينَ لا يَععلممُونَ مِمثل قَْلِهِم فَلَّهُ يَحكُمُ بَنَهُم يَوْمَ القِيياامَة في مَا كانوا فِيهِ يختلِفُون.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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن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 qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaa'ika ibraahima wa isma'ila wa ishaaqan ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى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 وَسََكْفكَهُمُ اللهَّ وَهُو السَّمعُ العليم صبَغَةَ اللهَّهِ وَمننْ أَحسَنُ مِنَ اللهَِّ صِبَوتَ وَنَحْن لَ عَابدُون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 وَإِن كَانَت لك كبيرَةً إللاا على الذيينَهَدَ اللهَّ وَمَا كانَان اللهَّهُ لضيع إمَانَكُمْ إِ اللهَّهَ بَِّ سِلَ رَأُوفُ الرَّحيِيم قَدنَ ر تَقلُّ بَ وَجههكَ فيِي السَّمائِفَلن وََّكَ قِبَلََ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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مَا تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد مَا جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11 alayhim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulain kahumul muhtadun inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal bayta awi'tamara fala junaha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 illa alladhina tabu aslahua aslihu wa bayanu fa ulai ka atubu alaihim wa ana tawwabur rahim innal ladhina kafaru wa matu wahum kufarun ulai ka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 Dėkis galia ir randu protip allymėtes. bandyai labai yra visą ne еbookikia ir jų capacityų turcę, ėdija, ėdija,ichi valมie وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ التَّبَروَ الذيينَ التُبِعُوا مِنَ الذيينَ التَّبَعُ وَ رَأوٌ الععَذاابَ وَتَقَدطَّعت بهِهِم الأأَسْبَابَ وَقَا الذيينَ التَّبَعُلَ أن لنَا كَروََّةَ فَنَتَبَرلَّ مِنْهُم كَمَا تَبَرْ رَأُ مِ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهَّهُ أَعْمَالَهُم حَسَرَات عَلَيْهِم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 وَلَ كانَان أَبَُم لا يَعقِلونَ شَيئَو وَلاَا يَحتَدُون وَمَثَلُ ال الذيينَ كَفَواكَ مَثَل الذينعقُ بِمَا لا يَسمَعُ إَِّ دُعَ أَونِدَ صُّ بُكم عُمْون فَهُم لا يَعقِلون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 ألائِكَ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلنَّا رَوَلَا يُكَِّمُهُم اللهَّهُ يَومَ الْ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِم وَلَا يُزَكِيهِم وَلَهُم عَذاابُ أَلم أُلائِكَ الذي نَنششتْتَرَُ الضَّلَلَتَ بِالهُدَا وَالعَذاابَ بِالمَوْفَِهم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 Lės albir rą tūlų wujuhakum qibėlal mšriq, valmaghrib, valakin albir rą man āmane billah.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 ir praidē чисvикаja i butikėsi normal ses, jogITALSI net sert … ir korž Bigl Laborator ilėms dalui. Spilums ištimo visai ka akor ir su orėlioam,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 Aš visu jihennam, nės bės mės mės. Aš visu, kai yra nės, kai yra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 فإِن زَلَلتُم مِنْ بعدمَ جَاءتكُم الْ البَييناتُ فلَمُ أن اللهَّه عزيِيزٌ حَكم هل يَظُرونَ إِللاا أَ يأتَهُم اللهَّهُ فِي ظُلََل مِنَ الغَمامِ وَالمَلائكَةُ وَقُضِيَ الأأَمْ وَإلَ اللهَّ تُجعُ الْ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 والَّذينَ التَّقَو فَوْوقَهُم يَوومَ الْ القِيامَ واللهَّهُ يَزُقُ مَشَاءُ بِغَيْلِ حسابَ كَان النَّ سُؤَُّةَ وَاحِدَةَ فَبَعثَ اللهَّهُ النَّبينَ مُ بَشررينَ وَمُ ذِرينَ وَأَزَلَ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 مسَّدمُ الْبَأْسَوالظَّن وَ وَزُلزِلُ حتىَ يَقول الروسُول والَّذِ نَ آممَنوا مَهُمَتَ نَص اللله أَل إِ نَصصل اللَّهِ قَريبَ يَسْأَلونَك مذاَا يُ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 وصد عن سبيل الله وَكُفْرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل وَلَا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 وَلا أأَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَييرون مِ مُشِْركَة وَلَو عْجَبَتكم وَلَا تُكِحُ المُشِْكينَ حتىَ يُؤمنِنوا وَلا عبدُ مُؤمنِنٌ خَيوم مِْ مُشْركنوا وَلَو عجَبَك أُلائِكَ يَدععونَ إ الن واللههُ ييدع إلى, والله إلى الجََّةِ والمَووفَِةِ بإذنِه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهنين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحط بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ذنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طلقتموهن مِنْ قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنَسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَوَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بُعْثًا لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابَ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 يَمحَقُ الله الرباَا وَُِّ الصَّدقَان واللهُ لا يُحب ك كَفارٍ سم إِ الذينَ آمَنوا عَمِنُ الصَّالِحَاتِ وَقامُ الصَّلاةَ وَآتَوُ الزَّكَاتَ لَهُْ أَجهُم عيادَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُم يَحزَنُون.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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نَفْسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا